ذالك متاع الحياه الدنيا ذلك متاع الحياه الدنيا والله عنده حسن المآب ولهنا ابكون بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم جنات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 وقل للذين أوتوا الكتاب وَلَن نُّبَيِّنَ فإن الْغَيْبَ فقد لِلْأَوَّلِينَ وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتنون النبيين بغير حق ويقتنون الذين يامرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب نليم أولئك الذين حبطت عمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذي نؤوت نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم عرضون ذلك بأنهم قالوا لم تمس النار إلا أيام معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه وهفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك توت الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء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 وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ لا يَتَكِذِّبُ الْمُوَمِّنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُوَمِّنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَى وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ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 تؤذل وذن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد ولن كنتم تحبون الله يحببكم الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قلطِي الله ورسولَ فَإِنْ تَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ إِنَّ اللَّهَ صَفَى أَدَمَ وَنُوحَ وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ إِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ذُرِّيَةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ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 وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكرياء كلما دخل عليها زكرياء المحراب وجد عندها رزقا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 فنادت الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله أن الله يبشرك بيحيا مصدق بكلمة من الله وسيدا وسيدا وحصور ولبي الصالحين قال ربي أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال ربي اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام لنا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم قنتي لربك وسدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك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 ويعلمه الكتاب والحكمة والتولاة والإنجيل ورسولا, ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طائلا بإذن الله وأبرئ لكمه ولبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تاكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لا آية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم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 قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشهيدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين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 فقلت تعالوا ندعوا أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين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 ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أول الناس بإبراهيم ذا الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا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 يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال القائفة من أهل الكتاب آمنوا آمنوا بالذين أنزل على الذين آمنوا وجهل النهار وكثروا آخذا وَأَكْثَرُ آخِرُهُمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ وَلِلَّهِ الْفَضْلُ وَبِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنُ اتَّمَنَهُ بِقُرْآنٍ وَعَدَّهُمْ إِلَيْكَ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 ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا هؤلاء لا قلق لهم اولئك لا قلق لهم في وَلَا ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم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 ما كان لبشر يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوءة ثم يقول للناس كونوا عبادا لمن دون الله ولكن, ولكن كونوا رباليين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يامركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيامركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون وإذا خذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولُهُمْ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَرَأَيْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقَرَّرْنَا قَالَ فَشَهِدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ اَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ تَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ قُلْ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ونسباق وما أوتي موسى وعيسى والمبيئون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا ان وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات، والله لا يهدي القوم الظالمين، أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله، أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس يجمعين.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 إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار وما كفار فلن يقبل من أحدهم من الأولى رضي ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب نليم وما لهم من ناصرين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون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 واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذا كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا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 وَمَنَ الله يُرِيدُ الْمَلِلَ الْعَالَمِينَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ تُرْجَعُ الْأُمُورُ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلْنَاسِ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلْنَاسِ تَأْوُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُمِنُونَ بِاللَّهِ ولوامن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم نذبار ثم لا ينصرون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 ان الذين كفروا لن توني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا والائك اصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياه الدنيا كمثل ريح فيها صر كمثل ريح فيها صر نصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطالة من دونكم لا يالونكم خبالا ودوا ما عانيتم قد بدت البرضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الأيات إن كنتم تعقلون أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وَإِذَا خَلَوْعَضُوا عَلَيْكُمْ لَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُ بِغَيْرِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِن تَمْسَكُمْ حَسَنَةٌ تَسْأَمُ وَإِنْ تُصِبُكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا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 أن تفشلوا والله وليهما وعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ نَصَىكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَن تُمُو أَذِلَّهُ فَاتَّقُ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا وياتوكم من فورهم هذا وياتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من البلائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به ومن نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم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 والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تاكنوا الربا أضعافا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون تارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينثقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين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 وجنات تجري من تحتها لنهار خالدين فيها ونعم أجر العابلين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين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 انتم تنظرون وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل ابا ان مات او قتل انقلبتم على عقبكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفسنا ان تموت الا باذن الله كتابا مجلا ومن يرد ثواب الدنيا نوته منها ومن يرد ثواب الاخره نوته منها وسنجزي الشاكرين وكاين من نبي ان قتل معه ربيون كثير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 ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وذبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب آخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيع الذين كفروا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 يغشى طائفة منكم وطائفة قد همتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هلنا لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون فيه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 لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزّا أو كانوا غزّا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا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 فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضلاً غليظ القلب لم فضوا من حولك فعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فلا مُر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين أي أن أنصركم الله فلا غالب لكم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 من أنفسهم يأتوا عليهم آياته ويزكيهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أو لما أصابتكم مصيبة قد صبت مثلها قد صبت مثلها أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم انتقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم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 فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمس السمسوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم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 ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إذما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى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 لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقد لهم لمباء بغير حق ونقول ذوق هذا بالحقيق ذلك بما قدمت يديكم وأن الله ليس بظلام للعبد إلا الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسول من قبله بالبيانات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسول من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما, وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأذخذ الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وَإِنَّكَ صَبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الدُّمُورِ وَإِذَا خَضَعَ اللَّهُ مِنْ ذَكَرٍ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبِينُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ فَنَبَذُوهُ وَرَأَى ظُهُورِهِمْ وَجَتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِسَمَاءِ يَجْتَرُونَ لَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا بما أتوا ويحبون أن يُحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العاب ولهم عذاب نير ولللهم الكُسَّمَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآ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 وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا مناديا ينادي للإيمان أنا منوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أبيع عمل عامل منكم من ذكر ونثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأودوا وأودوا في سبيل وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم لأكفرن عنهم سيئاتهم ولو دخلنهم جنات ولو دخلنهم جنات تجري من تحتها لنهار ثوابا ثوابا من عند الله والله عنده حسن التواب لا يغر أنك تقنبل الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم ثم مأواهم جهنم وبيس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 قائشعنا لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمَنُوا صبروا وصَابِروا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ